ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بنمر يم وأمه أيت وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا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 مستكبرين به سامرا تهجرون فلم يدبر القول ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون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 ايضا من اننا لمبعثون لقد اوعدنا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون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 كُلُّ لذهب كل خَلَقَ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله, سبحان الله عما يصفون عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ فتعالى عما يشركون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 إنها كلمة هو قائلها ومن ورائها برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ رَبَّنَا أَخْرِجَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا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 فَسَنكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الفاتر.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 لأنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر وارحم وأنت خير الراحمين